هذا اللي ريت اللي لا خيم هذا اللي ريت اللي لا خيم خويا حسين باشر لا شميلتا وياك بس هل ليالا لي بي أحمىك بس هل ليالا لي وياك وياك بس هل لي, لي بحمىك بي بس هل لي إحشوه الحسين وياك وياك لا خيم. يا حسين الباشر لا شمل ملتم وياك وياك بس هاي الشيخ ورك على ثكي وصابريم عزيم صاب ورك يمي اصباح النوايب لا يطرب اجرك يمي اصباح النوايب لا طولي الدهر يا ليل ظل أظلم ولا تحجع حسيني بذرحة وليمد أخويا يموت حتى <تصفيق> لي ارتضع <تصفيق> بيدك نحور <تصفيق> إخوتي <تصفيق> <عالتورو تصفيق> تنزف دم ويا يا الله, الله. أحكي. أحكي. يا روحة الزهرة رأس ما يضل بالجسد بس نحره الخلي الخلي السيح عيني لي يبزين ابي الامات للشاعر السيد عدنان الحمامي لا, لا, لا, لا تقطع عيني لي يبزين ابي الامات شمرت بصباحك ينشال لا تيسلم لا تيسلم خير لا حرام لا أطفال حتى لي ارتضع يا لئي الماء وياك وياك لم برضي عيون لاخديرلنا وشاف فيني الجمر يقطع عين مننا وساعات المحن ما ذريش بيها حسين اخوي بيها المحال يعلم وياك وياك بس اللي الوداع في احماك بس اللي راح شويه ليال انا اشدا وحاسرتي بصدري عالم, عالم خدر اولو انا مخدر اولين سل بخدري حبزي انا بی هر بعد یه ته مه و وعباسي انجدالك وعباسي اللذي ما عادل اطفالك هم ما بعد منه اشد وعظم وياك وياك Vai a aiik, vai a aiik Bessi, Affamak